地lu放 Bon ma bạc O bon وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو اينات ولا جينك لانك فانهم من امنوا منه من كفر ولن شا كونك من قولي يا حكوم الله فيك مَنْ ذَا الَّذِي لَمْ يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَا وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ سِرٍّ فِي السَّمَاوَاتِ وَعَلَى الْأَرْضِ لَا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّابُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَنْسَكَ بِالْعُرَّةِ الْوُسْقَالَ فِصَامَ لَهَا وال...